الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا فيناك المستهزئين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 تنزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق